الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد فهذا هو المجلس التاسع والأربعون من مجالس شرح الدرع البهية في المسائل الثقية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى ورضي وقد قبل أن أبدأ بشرح بقية كتاب البيوع فإني أحب أن أنبه على أمر قد ذكرته في المجلس السابق فقد استفتاني بعض الإخوة الأحبة في نوع من أنواع المعاملات الحادثة التي يكثر التعامل بها في هذه الأيام وقد أجبته جواباً ظهر لي أني أجبته جواباً خطأاً فأني قد وقفت على نفس السؤال في هذا الكتاب وأنصحكم به وهو فقه وفتاوى البيوع الذي جمعه الشيخ أشرف بن عبد المقصود أحد يعني مشتغلين بالعلم في مصر. وقفت على نفس السؤال وجواب جواب للشيخ صالح بن فوزان الفوزان وهو أحد علماء الجزيرة العربية المشهورين فأقرأ عليكم السؤال ثم أقرأ عليكم الجواب لتعم الفائدة وهذا السؤال والجواب موجود في كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان في المجلد الثالث للصفحة 270 من هذا الكتاب يقول السؤال وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله بعض شركات التقسيط تطلب من العميل اختيار البضاعة أو السيارة التي يريد شراءها ثم تقوم الشركة بشرائها بعد الاتفاق مع العميل على السعر. وبعد أن تتسلم شركة التقصيط البضاعة أو السيارة تقوم بتسليمها للعميل الذي سبق وأن تسلمت منه الدفعة الأولى من ثمن هذه البضاعة فهل يدخل هذا البيع في حكم بيع ما لا يملكه البائع وإن كان كذلك فهل هو ربا أم طريقة بيع غير شرعية ولكنها لا تدخل في الربا وهل يختلف الحكم لو كانت شركة التقصيط قد اتفقت من قبل مع صاحب البضاعة الأصلية على أنها مستعدة لشراء أي بضاعة من بضائعه إذا طلب أحد العملاء بالتقسيط جزاكم الله خيرا ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأجاب لا بد في بيع التقصيط أن تكون السلعة في ملك البائع قبل العقد فلا يجوز للشركة أن تتفق مع المشتري إلا أن تكون السلعة في ملكها فما ذكر في السؤال من أن الشركة تتفق مع المشتري وتستلم منه القصة الأولى ثم تمضي وتشتري السلعة المتفق عليها وتستلمها له هذا عمل غير صحيح وعقد باطل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك وهذه العملية المذكورة هي من بيع ما لا تملكه الشركة فهي عملية باطلة؟ لأنها من بيع الدين من بيع الدين بالدين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه يبقى في ذمة يعني أنا أقول يبقى في ذمة المشتري دين يجب أن يؤديه، ويبقى في ذمة البائع كذلك دين يجب أن يؤديه. فهو دين بدين، واضح؟ ولا يقال إن هذا بيع موصوف في الذمة ينضبط بالوصف. لأنه يشترط في صحة ذلك تسليم كل الثمن في مجلس العقد وهنا الثمن مؤجل لم يسلم منه إلا بعضه فهو بيع دين بدين لأنما ما لم يسلم في مجلس العقد من الموصوف في الذمة يعتبر دينا ولو كان حالا ولا يختلف الحكم في ذلك إذا كانت الشركة قد اتفقت مع أصحاب البضائع أن تشتري منهم إذا تقدم لها مستدين فإن هذا الاتفاق لا يجعل البضائع ملكا للدائن يبيح له بيعها وإنما هي ملك لأصحابها فلا بد أن يشتريها منهم بالفعل ويقبضها قبضا تاما ثم بعد ذلك يبيعها على المستدينين بالتقسيط الذي نوصي به هؤلاء أن يتقوا الله وأن يتقيدوا بالضوابط الشرعية فإذا أرادوا أن يبيعوا على المحتاجين بالتقصيد فلتكن السلع موجودة لديهم في محلاتهم قبل العقد والله الموفق وأحب كذلك يا إخوة أن أنبه إلى مسألة وسيأتي معنا إن شاء الله هذه الطريقة الطريقة من البيع كان يمكن أن تكون صحيحة في حالة, في حالة ما إذا اعتبرناها عقد السلام وعقد السلام سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى وصورته الشرعية التي لا يتم إلا بها أن تسلم له المال كاملا وهو سيصف لك الشيء الذي سيشتريه لك بعد ذلك الذي تطلبه مثلا السيارة الفلانية بالنوع وكذا والمواصفات كذا أو السلعة الفلانية سواء كانت برا أم دقيقا أم أي شيء من أم خضارا أم ما إلى ذلك ويتفق معك في الموعد الفلاني تآتيك بالسلعة التي صفتها كذا وكيلها كذا ومدتها كذا إلى آخره فهذا عقد سلام هذا عقد صحيح لا حرج فيه ورخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أهل المدينة يتعاملون به وفيه توسعة عليهم في يعني تعاملاتهم التجارية والذي أحب أن أنبه إليه يعني أن كثيرا من المعاملات التجارية اليوم تجري على خلاف القانون الشرعي في كثير من المعاملات وكثير من التعاملات وعليه فيجب على كل مسلم يا إخوة أن يحذر أشد الحذر من هذه التعاملات لما يدخلها من الربا ولما يدخلها من الغرر ولما يدخلها من الـ الـ الـ الـ وما إلى ذلك وأيضا كان يمكن كذلك أن تكون هذه المعاملة صحيحة إذا كانت عقد استصناع وعقد استصناع يكون بصناعة شيء لم يكن موجودا ولا يشترط تصبيق وتسليم المال توسعة على المسلمين وهذا قول يعني كثير من العلماء واضح يا أخو؟ لأن هي من جنس بيع الدين بالدين. لكن الشركة لم تشتري الدين. الشركة تشتري. لا الدين يبقى عليه هو والشركة يجب عليه يبقى عليها دينا أن تعطيه السلعة. واضح؟ بينها وبينه. واضح؟ لأنه عندما سلم القسط الأول من المال لم يسلم كاملا فيبقى عليه دين. وهي ما زالت لم تأتي بالشيء واضح؟ طيب المهم هذا ما ذكرته لكم يعني ومنه تعلمون وتتبين يا أخوة الأحبة خطورة الإفتاء في هذه المواضيع وأنه لا يتكلم في أمور الشرع والدين إلا من كان مؤهلا عالما يعني متمكنا فاهما فأنا يعني يعني أخطأت إذ لم أتصور الصورة السليمة للسؤال ومع ذلك يمكن أن نقول إن كثيرا من التعاملات الواقعة اليوم على خلاف القانون الشرعي يبقى أن لأهل العلم يعني كلام فيها بالضرورة فإنه لا يمكن أن نقول للناس عطلوا كل أعمالكم حتى يتعامل الناس بالأحكام الشرعية والتعاملات الشرية، خاصة ولا يخفاكم أن القانون الذي يجري هو قانون غير إسلامي والنظام كله يعني عالميا هو نظام غير إسلامي وعليه في هذه يحتاج إلى يعني التوسع في هذه الأبواب على أهل العلم وإنما الآن نحن نأخذ يعني أصل المسائل الكبيرة ولسنا ممن يغوص في أعماق المسائل فإن الفقهاء ما صنفوا المجلدات دوات العدد والموسوعات العلمية إلا من أجل هذا من أجل يعني تحديد إحكام الشرع في دقائق هذه الأمور. وإمتنا رحمه الله يعني من ينظر إليهم يعني تبين له هذا الأمر ولذلك يتحتم علينا معاشر إخوة الأحبة يعني هذا يحتم علينا أن نأخذ العلم عن العلماء العارفين بالحكام الشرعية فإن العالم يختصر عليك الطريق ويصور لك المسألة الشرعية من غير أن تتعب نفسك وقد تصل أو لا تصل يعني قد تصل إلى الحكم الشرعي السليم وقد لا تصل إليه وتبقى على شفى هلك لأنك لا تدري أف مصيب أنت أم مخطئ واضح يا إخوة طيب الآن نرجع إلى ما كنا بصدده من شرح هذا الباب هذا الكتاب قال رحمه الله تبارك وتعالى طيب ولا يجوز التفريق بين المحارم ولا أن يبيع حاضر لباد والتناجش والبيع على البيع وتلق الركبان والاحتكار والتسعير ويجب وضع الجوائح ولا يحل سلف وبيع وشرطان في بيع وبيعان في بيع وبيع ما ليس عند البائع ويجوز شرط عدم الخداع والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام يا إخوة أولا قوله لا يحل بيع على بيع لا, يح... لا يجوز أولا قوله ولا يجوز التفريق بين المحارم لا يجوز التفريق بين المحارم هذا في بيع الرقيق يعني بيع العبيد والمحارم المقصود بها الأم مع ولدها والإخوة أما غيرهم كالخالة مع بنت أختي أمه إلى ذلك فبعض العلماء ألحقهم قياسا وبعضهم منع هذا القياس وقال إن الأمر يختلف والنف ورد في الأم مع ابنها وورد في الأخوين ففي مسند الإمام أحمد وسنم الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك له فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا رواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وطححه هو وغيره ولذلك أجمع العلماء أجمع العلماء على هذا الحكم الشرعي كما ذكر الإمام بن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع وكما ذكر الإمام المهدي في كتابه البحر الزخار ولكنه خفصه بما قبل البلوغ أما بعد البلوغ فيجوز هذا البيع فاضح يا أخوة لأن الفكمة تنتفي بعد ذلك على ما قال أهل العلم. وهل يلحق هل تلحق البهائم بذلك يا إخوة؟ الحقها بعض العلماء بذلك قياسا على الرقيق ومنعها بعضهم الآخر لأنهم قالوا إن الحيوانات يجوز ذبحها وأكلها والانتفاع بها، وعليه فبيعها أخف من ذلك والمتجه يا إخوة. هو المنع من هذا، المنع من بيع الشاة إلا ومعها رضيع رضيعها، والمنع من بيع مثلاً العنزة إلا ومعها جديها إذا كان معاً يعني. أما الإخوة في الحيوانات لا يعرفون أخوة، واضح يا أخو؟ إنما الحكم الشرعي يكون في الأم مع رضيعها أو طفلها. قال ولا أي بيع حاضر لباد ولا أي بيع حاضر لباد هذا الحكم الشرعي هو نفسه الذي ذكره بعد ذلك بقليل وقال وتلق الركبان يعني لا يجب تلق الركبان ما معنى هذا الكلام أولا نذكر دليل هذا الحكم الشرعي دليله ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر لباد وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبيع حاضر لباد دع الناس يرزق, يرزق الله بعضهم من بعض وفي الصحيحين عن أنس وإن كان أخاه لأبيه وأمه وفي البخاري عن ابن عباس شرح لهذه الصورة فقد قال لا يكون سمسار له لا يكون سمسار له أما تلقي الركبان أو تلقي الجلب ففي مسلم عن أبي مراية رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقي الجلب فإن تلقاه إنسان فبتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إلا إذا ورد السوق فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق وهذا الباب في أحاديث كثيرة هذا الباب في أحديث كثيرة ملخص هذه المسألة يا إخوة أن الأعراب وأهل البوادي في لا يعرفون أحوال السوق في المدن أو الغريب في العادة بشكل عام لأن الحديث ذكر الأعراب ثم في الحديث الآخر نهى عن تلقي الجلب أصلا سواء كان أعرابي أم من غير أعراب فالغريب لا يعرف أحوال السوق فيأتي وقد يبيع السلعة بثمن رخيص فيستفيد أهل البلاد و. يعني ينتفعون بذلك وفيهم الفقراء وفيهم المحتاجون وفيهم ما إلى ذلك وايضا ذلك الغريب يأخذ ماله وينصرف إلى بلاده وقد استفاد من مما باعه واضح يا إخوة فعند ينتفع الجميع وتكون فائدة لهم أما إذا جاء هذا السمسار بحجة أنه يريد النصيحة لهذا الرجل لكي يبيعها بسلعة غالية وبسلعة السوق في ذلك اليوم وما إلى ذلك ويفتح له ذهنه فعندئذ يكون قد نفع الرجل ولكنه لم ينفع أهل البلد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال دع الناس يرزق الله بعضهم ببعض. وقال المغاربة قديما الله يجعل الأصل مبين تبايع الشاري. واضح يا ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن الأصل أن تترك الناس يتبايعون على تجيتهم ولا تتدخل. حتى يشتري الكل وينتفع الجميع فإذا حكمته في هذه المسألة الحكمة قد تدخل أيضا في باب الاحتكار قد تدخل هذه المسألة في باب الاحتكار وذلك أن الذي يأتي سمثارا لذلك الأعراضي ويترقى الجلب قبل أن يصل إلى السوق يتربص لكي يستفيده كذلك يتربص غلاء السوق فينتظر بتلك السلعة في احتياج الناس إليها ثم ينزلها إلى السوق واضح يا إذا يستفيد من تأزم الوضع عند الناس ثم بعد ذلك ينزل سلعته تكون غالية نظرا لشدة الطلب عليها فإذا يتضرر الناس بذلك ولو أن العربية باعها لهم وهم في حاجة إليها دون أن يتدخل هذا الاستمصاب الفضولي لكان الأمر بخلاف ذلك واضح يا أخو واضح إذن هذه الصورة وللعلماء كلام طويل في هذه الصورة وتخصيص لهذا الحديث باجتهادات خاصة لكن الأصل أن يبقى الحديث على عمومه وهو أن الغريب لا إيا إذا هو جاءك وقال لك يا أخي أريدك أن تفعل لي كذلك. فأنت لم تتلقه إنما هو جاءك وأراد إذن. إذن هو بحث عن نفسه أما إذا كان هو لم يأخذ بالأسباب لكي يعلم السوق غال أم رخيص الأسعار عالية أم نازلة فإذا هو ووضعه لا تتدخل أنت بحدك النصيحة أما إذا بحث عنك هو وفتش فهذا اجتهاده وهذا طلبه لا حرج في ذلك واضح يا إخوة طيب قال والتناجش التناجش وذلك لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر لباد وأن يتناجش والأحاديث في هذا كثيرة ومستفيدة ومعنى النجش يا أخوة هو أنك تحضر إلى السوق وتتفق مع صاحب السلعة على أنك عندما سيساومك الناس ترفع الثمن ولا نية لك في شرائه إنما لكي يأتي مشترم ويقول يقترح سعرا أرفع من سعرك ثم يستفيد صاحبك وقد يعطيك عمولة ومن ذلك فهذا البيع باطل يا إخوة هذا البيع باطل نظرا لما فيه من غش المسلمين والضحك عليهم أهمتهم الصورة يا إخوة وهذا يكون كثيرا خاصة في البورصات وما إلى ذلك كما أخبرتكم يعني هؤلاء القوم همهم المال سواء أنا أنالوهم من طريق شرعي أم غير شرعي ويعني من فضل الله يعني من ينظر في يعني من يريد أن يلخص حياة هؤلاء الكفار سواء كانوا خاصة اليوم يعني الأمريكيين والأوروبيين من أراد أن يلخص هدفهم في الحياة يلخصه في شيئين اثنين النهم والجشع في الحصول على المال والنهم والجشع في الحصول على شهوة الفرج يعني شهوتين البطن والفرج ولذلك همهم أن يصلوا إلى المال بأي طريقة جاءت يعني وقد يعني الحمد لله درسنا هذه الأمور وتبين يعني ملخص كل ما يريد يعني يعني لا يهمهم أ بالمال عن طريق إثارة شهوات الناس أم عن طريق الضحك عليهم أم عن طريق احتكارهم أم سرقتهم أم ابتزازهم أم حربهم أم قتلهم ولذلك يثيرون العداوات ويثيرون الحروب الكبيرة من أجل مال يأتونه ويفرحون به ثم إذا جاءهم تجدهم يتشدقون بحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وما إلى ذلك وتعلمون أن بريطانيا وأمريكا كذلك منذ حوالي مئة سنة أو مئة وخمسين سنة كانت بريطانيا تحتكر بيع الحشيش بيع الحشيش للصين فلما علم بذلك فلما باق بذلك درعا ملك الصين دمر وأحرق مصانع الحشيش فأرسلت إليه الحَفْوَةُ يعني جنس من الحشيش، فأقامت عليه بريطانيا حربا شعواء حتى أرغمته على إرجاع شركات الأفيون والتجارة فيها. واليوم يقيمون الحرب الشعواء ويتشدقون ويدعون أنهم هم الذين هم يعني أمريكا هي بنت بريطانيا، يحاربون كولومبيا من أجل أنها تبيع الحشيش ويختطفون فلان وعلان إلى آخره بحجة محاربة هذه المواد. ولا أعداء الله يعني لا عهد لهم ولا ذمة لا عهد لهم ولا ذمة كما قال الله عز وجل يرضونكم بإفواهم وتأبى قلوبهم يرضونكم بإفواهم وتأبى قلوبهم لا يرقبون فيه من إلا ولا ذمة وهم أيضا لا يرقبون في من لم يكن من جنسهم إلا ولا ذمة وعندهم الرجل الأبيض صاحب العين الزرقاء هو أعلى وأفضل من كان على وجه الأرض وأما من سوا ذلك فلا يهم في قبيل ولا ذاته ولذلك إذا تتألك الآن ما الذي جناه أهل فيتنام حتى يقاتلهم الأمريكان ما الذي جناه لا تجد جوابا على ذلك ما الذي جناه أهل أي بلاد من البلدان عند أصلا المسلموة في على هذا القرن ما الذي جناه حتى يدوت أعداء الله ديارهم وينتهك أعراضهم ويقتلوا نساءهم ورجالهم ويأخذوا خياراتهم ما الذي جناه وما المثورة لتلك الحروب الطاحنة ما المثورة إنما هو شهوة البطن والفرج لا غير لا أهم لهم سوى ذلك واضح يا أخوة ولو قتلوا الملايين من الناس والحرب العالمية الأولى ثم الثانية هذا هو مختصرها ومات فيها الملايين من الرجال والنساء والأطفال واضح يا أخوة إذن لا تغتروا بأعداء الله عز وجل ولا بتشدقاتهم إنما نحن عندنا ديننا يأمرنا بأوامر أن ننفذها ولذلك أيضا لما علم الله عز وجل وهو أرحم الراحمين وهو الذي خلق الإنسان ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى وجعل شرع لنا الجهاد في سبيل الله عز وجل وشرع لنا المغانم والفئ والخراج تجدون يا إخوة أن من أهم مداخيل الدولة الإسلامية هي من الجهاد في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الردقي تحت ظل رمحي فكل من أراد أن يوقف هذا الحكم الشرعي وكل من أراد يا إخوة أن يتنفل ويتبرأ من الرق أو من, من وجوب الجهاد وأنه جهاد طلب وأن جهاد الطلب واجب كجهاد الدفع وأنه وأن المسلمين يجب عليهم قتال أعداء الله عز وجل ابتداء كل من تنصر من هذا فهو مهزوم نفسيا مهزوم نفسيا ولا يقيم لشرع الله عز وجل ولا يتبع دين الله عز وجل إنما هو يتبع هواه ورأيه ويطوع دين الله عز وجل للواقع وللضعف الذي هو فيه وإلا الله عز وجل هم أنفسهم قائمون باستغلال غيرهم وأكبر يعني الدول الكبيرة من أين تأتي مداخلها؟ منه؟ من حرب العراق أو حرب وأخذ البترول وما إلى ذلك هو من مداخل المسلمين. طيب إنما هذا جاء لتبيان يعني فالتناجش واضح ومن التناجش يا إخوة ومن التناجش كما نص عليه العلماء منه أن يزعم كذبا البائع أنه أعطى كذا وكذا في هذه السلعة وهو لم يعط ذلك وقد يحلف على ذلك. ولذلك من الثلاثة الذين لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة الذي يحلف بالكذب على سلعته الذي يحلف بالكذب على سلعته وذلك كانت تجارهم الفجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لي أنهم يحلفون ويكذبون و... نعم. وهذا كثير فيهم هذا كثير فيهم يعلمه كل من دخل أسواق الناس قال والبيع على البيع البيع على البيع كان أن الخطبة على الخطبة منهي عنها أيضا البيع على البيع منهي عنه وصورته أن يقول لمن اشترى سلعة افتخ البيع لأبيعك بأنقف هو قد باع السلعة هو قد اشتراها وما زال في فترة الخيار وما زال فترة أو ما زال بشكل عام فيأتي ذلك البائع الآخر ويقول لك ويقول له افسح هذا البيع وأنا بيعك بأنقص من وقد تكون الصورة يعني أو أعطيك أفضل منها أو ما إلى ذلك. هيدا يفسد البيع على جاره وعلى أخيه المسلم لكي يفيد نفسه وينفع نفسه. وقد يدخل في ذلك أيضا عندما يأتي البائع ويقف عند الدكان وما زال يساومه ثم يأتي البائع الآخر. ويقول يا فلان دعك من ذلك الرجل أنا عندي سلعة, سلعة أفضل من تلك أو يقول له أنا عندي سلعة أرخص من تلك أو ما إلى ذلك والأصل في هذا حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه وهذا الحديث رواه الإمام أحمد النسائي وله طرق أخرى وروايات أخرى في الصحيحين إذن لا يبيع أحدكم على بيع أخيه قال وتلقي الركبان وقد بينا صورة تلقي الركبان والاحتكار الاحتكار يا إخوة الاحتكار هو أن تحبس السلعة أن تحبس السلعة عندك ولا تخرجها إلى السوق إلا عند احتياج الناس إليها رغبة في غلائها رغبة في غلائها، والعلماء ذهب العديد منهم إلى أن الاحتكار المحرم هو الذي يكون في الطعام، أم احتكار أدوات الدين، أو احتكار الذهب والحلي، أو احتكار الحجارة كلها، إلى ذلك مما قد لا يحتاجه الناس ولا يتضررون باحتكاره. فهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه جائز ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه جائز ولأصله في الاحتكار ما رواه مسلم وغيره عن معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ لا يحتكر إلا خاطئ لكن يمكن أن يقال يا إخوان إذا كانت العلة في النهي عن الاحتكار إذا كانت العلة في النهي عن عن الاحتكار هي ضرر المسلمين فيقال كل ما أضر احتكاره بالمسلمين كل ما أضر احتكاره بالمسلمين فيحرم احتكاره ولولي الأمر إجباؤه على بيعه بسعر السوق واضح يا أخوة إذن إذا حبثت عندك الصلعة لا لاجلي أن تضر بها الناس إنما وضعتها في المخزن إما أنك لا تنوي بيعها لأنك تنفق منها على عيالك كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري يعني مؤونة السلم لأهله يشتري مؤونة السنة لأهله فهذا دليل على جوازي أن تمسك الصلعة عندك لكي تستفيد منها ولكي تنفق منها على عيالك ومع ذلك إذا حبث الصلعة عنده نظرا لأن, لأن ثمنها في ذلك الوقت رخيص جدا ولو باعها لباعها وهو خاسر في تجارته فهذه جائزة إنما إذا احتكر الصلعة لكي تغلا عنده وتنعدم في الأسواق ثم يضطر المسلمون إلى أن يأتوا إليه هو بذاته فيتصرف في الثمن على مزاجه فهذا هو المحتكر الخاطئ وتبين من لفظ خاطئ معناه أنه مخطئ مهلب في خطائه أما إذا قلت فلان مخطئ فهذا لا يدل على الإثم إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ يعني أنه آثم في ذلك الاحتكار واضح؟ ولأهل العلم تفصيلات كثيرة في باب الاحتكار قال والتسعير التسعير يا إخوة هو أن الحكومة, الحكومة تفرض سعرا معينا على الناس كما تفعل الحكومات من فرض سعر معين على أصحاب سيارة الأجرة مثلا وعلى السلع المعينة ينزلون لائحة أن البطاطة بكذا والطماطم بكذا واللحم بكذا وما إلى ذلك هذا التسعير يا إخوة لا يجوز شرعا لما ورد من في, سنة في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك أن السعر غلى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله ساعر لنا فقال إن الله هو المساعر القابض الباصط الرازق وإني لأرجو أن ألق الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال في دم ولا مال وهذا الحديث قال الترمذي حديث حسن صحيح هو حديث صحيح إن شاء الله فأفاد هذا الحديث وله روايات الكثيرة وطرق أخرى أفاد هذا الحديث حرمة التسعير ولاحظوا أن الصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا وطلبوا منه التسعير نظرا لأن الأمور نظرا لأن السرعة قد غلت عليهم وهذا الحكم الشرعي هو الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم إلا أن العديد من العلماء قالوا إذا غلت السلع غلاء فاحشا حتى بدأ التجار يستغلون فقر المسلمين ويستغلون انعدام السلع فيضعون الأسعار التي توافق أهواءهم فلولي الأمر عندئذ التدخل وفرض تسعيرة مناسبة بمشاورة أهل الرأي الذين يفقهون في الاقتصاد والتجارة وما إلى ذلك وقد أفاض شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى في تقرير هذه المسألة في المجلد الثامن والعشرين وابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية أفاد في تقرير هذه المسألة من أن التسعيرة إذا اضطر الناس إليه فيجوز لولي الأمر أن يتدخل لفرضه على الناس لكن هذه الحالة حالة استثنائية وأما الأصل يا إخوة الأصل هو أن التسعيرة لا يجوز ولذلك تجدون يعني اليوم كثيرا من التجار يتضررون من هذا التسعير خاصة أصحاب سيارات الأجرة وما إلى ذلك خاصة إذا علمتم أن تلك التسعيرة تكون قد كانت مناسبة في زمن معين ثم تغير الوضع وتغير تغير السوق فأصبح, فأصبح ذلك التسعير مجحفا بأرباب الأموال وأرباب التجارات ولا شك أن كل حكم شرعي يا إخوة شرعه الله عز وجل إما في كتابه الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ففيه الحكمة كل الحكمة وفيه العدل كل العدل قال ويجب وضع الجوائح وضع الجوائح يا إخوة صورته صورته أنك تشتري من صاحب مزرعة غلت مزرعته، فتعقد العقد بعد أن بدأ صلاح الثمار، ثم تتفق معه على أنك ستأتي في اليوم الفلاني وتجد تجد ذلك الزرع، سواء كان ثمارا أم خضروات أم إلى ذلك. وقبل أن تأتي في اليوم الذي اتفقت عليه أصابت ذلك الزرع أو بعضه جائحة كأن جاءت دودة فأفسدت أو صواعق من السماء فدمرت أو احترق جائحة من الجوائح فعندئذ يا إخوة الصحيح من أقوال أهل العلم أن الضمان على البائع لا على المشتري لأن المشتري ما زال لم يحز ما زال لم يحذ تلك السلعة فكيف يكون الضمان عليه وإن كان وقع العقل لكنه ما زال لم يأخذها ويحزها لديه والأصل في هذا ما رواه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع الجوائح وفي صحيح مسلم بلفظ الأمر يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بوضع الجوائح والأمر يفيد الوجوب. وأخرج مسلم أيضا إن كنت بعت من أخيك ثمرا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بما تأخذ مال أخيك وهو أصلا لم يحز السلعة إليه واضح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى خلاف هذا الحكم الشرعي كأنهم لم يقفوا على هذا الحديث أو تأولوا أبو الصحيح من أقوال أهل العلم أن الضمان على البائع واضح يا أخو طيب قال ولا يحل سلف في بيع لا يحل سلف وبيع كيف يعني سلف وبيع يعني أنك تأتيني وأنت محتاج مضطر فتقول لي يا فلان أحبك أن تسلفني كذا وكذا درهما فأقول لك أسلفك لكن بشرط أن تشتري مني السلعة الفلانية فأنت ستشتري السلعة الفلانية ستشتري السلعة الفلانية تحت ضغطي الحاجة وهذا مما لا يسوغ ولا يجوز لأنه اشتراها ولا حاجة له فيها ولأنك استفدت من حاجة أخيك ولأن فيه شبه ربا فيه شبهة ربا لأنه سيرد لك مالك وكل قرض جر نفعا فهو ربا كما في الحديث وإن كان ضعيفا لكن العمل عليه عند سائر أهل العلم والأصل في هذا الأصل في هذا الأصل في هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا يبح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وأيضاً صححه من خزيمة واضح الصورة واضحة يا إخوة طيب ولا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع قوله لا يحل شرطان في بيع وبيعان في بيع الذي عليه المحققون من أهل العلم أن معناهما واحد لا يحل شرطان في بيع أو بيعان في بيع معناهما واحد عند العديد من العلماء ومعنى هذا ومعنى هذا يا إخوان أنه أنه يقول لك هذه السلعة التي لدي أبيعك إياها حالة بخمسين ومؤجلة بستين مثلا حمك الله فإذا انفصل على هذا من غير أن يحدد له أن اشتراها حالة أم مؤجلة فهذا البيع فاسد والصورة الأخرى والتي عليها جماهير أئمة الإسلام وهي التي جرى بها العمل في أسواق المسلمين من دون نكير من سائر أئمة الدين حتى حكي الإجماع على جوازها هي بيع التقصيد أو يسمى بيع الأجل وصورته يعني نقرأ الأثر الوارد في بيعاني في بيع حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد والنسائي وأبي داوود والترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعتين في بيع وفي سنن أبي داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيع فلاه أو كسهما أو الربا وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفقتين في صفقة قال سماك, سماك بن حرب هو الرجل يبيع البيع فيقول بنسء كذا وبنقد كذا والنسء يعني مؤجل والنقد الحال بعض أهل, العلم بعض أهل العلم استنبط من هذا الحديث تحريم بيع التقصيد والقول بتحريم بيع التقسيط كما أنه قول يخالف ما عليه جماهير المسلمين هو أيضا من التعثير على العديد من الناس في بيعهم وشرائهم خاصة وأن العديد من الناس يصعب عليهم أن يدفع الثمن حالا وهذه الزيادة ليست من الربا في شيء وقد صنف فيها المصنف رحمه الله جزءا خاصا أسماه أسماه شفاء العلل في حكم الزيادة لأجل الأجل وصنف فيها الإمام الصنعاني رحمه الله أيضا رسالة خاصة قرأتها وهي مطبوعة المحققة جميلة يعني لخص فيها أدلة من يجيز بيع الأجل وقال إنه ليس من الربا في شيء فإنك إذا اتفقت معه على أن تشتريه الحالا فقد اتفقتما على سعر معين وإذا اتفقتما على على شرائه مؤجلا بثمن أزيد من الحال فأنت استفدت من السرعة حاضرة وهو استفاد من الوقت واضح فهذا فيه تنفيس على البائع والمشتري ولا حرج فيه بحال من الأحوال والربا هو تعطي مالا وتقبض بأزيد منه وهو لم يعطيك مالا ويقبض بأزيد منه واضح؟ وعليه فبيع التقسيط لا حرج فيه ولا إثم إن شاء الله تبارك وتعالى وهذا ما يؤول به كلام سماكن رحمه الله من أنه مفترق ولم يتفق على شيء فلم يتفق أشتراياه أتعاقد على الحال أم المؤجل واضح يا أخوان أخذ السلعة شوف أخذ معقد العقد ولم زال لم يتفق إذن لم يتضح فيه يعني البيع يكون فيه نوع من الغرر. طيب قال وبيع ما ليس عند البائع وقد تكلمنا عن بيع ما ليس عند البائع بما لا نحتاج إلى أن نكرره مرة أخرى. قال ويجوز الشرط عدم الخداع. أولا الشرط كله جائز كما قررناه إلا شرطا يعني أحل حراماً أو حلل حل أحل حراماً أو حلل أو حللا حرم حلالا وشرط عدم الخداع هذا نوع من أنواع الشرط كان يقول يقول يعني البائع إذا خدعتني فلي الحق في رد هذه السلعة وفسخ هذا العقد يعني البائع يشترط والأصل فيه ما رواه ابن عمر في الصحي يعني في الصحيحين قال ذكر رجل الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع يعني على حلقة الدماء ندوش مع التجارة ومسكيت يحبي بيعه فإنما كيجي يبيع يتفلع عليه الناس فقال من بايعت يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة يعني لا خديعة يعني بمعنى إذا خدعتني فلي الحق أن أسترد سراتي واضح؟ قال والخيار في المجلس ثابت قال والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرق هذا هو القول الصحيح من أقاويل أهل العلم أن خيار المجلس ما لم يتفرق بمعنى يا أنك إذا دخلت إلى الدكان وساومت الرجل على السلعة الفلانية وما زلتما تتذاكران ثم إنك ثم إنه قال لك أو قلت له سأشتريها منك بخمسين أو هو قال لك اشتريها وبيعك إياها بخمسين وتكلمتما فما ما دمتما ما زلتما في المكان فلك الخيار في أن تساوم وتناقش فإذا افترقتما وخرجت أو خرجه السلعة وقعت على الخمسين مثلا إذا كنتم اتفقتما على ذلك والأصل في ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخياري ما لم يتفرق البيعان بالخياري ما لم يتفرق ويصبح بل زمن بشراء تلك السلع إذا خرج وقال يعني وعقد العقدة وسيأتي بما يصبح بل بشراء تلك السلع لأنه أعطاك الكلمة واضح؟ وورد هذا الحديث بطرق يعني رواية أخرى كرواية ابن عمر بلطة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهم بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق إلا بيع الخيار إلا بيع الخيار يعني أنه إذا قال لك هذه السلاسة أشتريها لكن خلال ثلاثة أيام إذا وجدت فيها عيبا أرجعها لك وبعض الشركات تقول لك الضمانة علينا لمدة سنة فأنت بالخيار لمدة سنة هذا يعني المسلمون عند شروطهم لا حرج في ذلك وهذا آخر كتابي أو آخر ما نتكلم عنه في البيع أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وإذا كان هناك أي سؤال حتى ندخل إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم في باب الربا, الربا والصرف في البيض. في البيض. في البيض. في البيض. نعم انا اريد منكم لا يخلصوا بتقسط على حسب اتفاقي كل قسط قسطه لكن اذا حل القسط لاحظوا هذه النقطه إذا حل الموعد الذي اتفق عليه فيعني في مثلا ظيرهم ولا مجبرش عنده الفلوس خلصني حاليا سيدي انا ما الفلوس فقالوا عكتين بل ما انك مجبلتش فلوس رخصتك لي وزيادة عليها عشرة درهم يعني هذا ربا الآن وقعت في وقعنا في الربا واضح؟ وهذا الذي يحدث اليوم هذا ربا يعني هذا هذه الزيادة باطلة فلكم رؤوس أموالكم لا تبظمون وتبغمون أعطيه رأس المال وزيد مع رأس يوجه محرم من ما ذكر ثمن الآن وثمن من لأن فيه غررا لا. لا يقول هاد السلع اللي كان بيعها طريقة في البيع أنه الآن إلى اختيها حلا رب خمسين وإلى اختيها مؤجلة رب ستين ياخد عد تخمسة ياخد عد تخمسة لا سواء دفعة واحدة ولا بتقصده مش مشكلة المهم أنه لأنه لما كان يقول البيع بالأجل سواء دفعة دفعات أم دفعة واحدة مش مشكلة واضح لا هو تقسيط مشي يدفع واحد شو هي؟ يعني أنا خلتك تن. آه خلتك من بعد سواء ادفع يدفع واحد أو لو تقسيطه تيجي كل ولكن الغاء العادة عادة الناس إذا كان بيع تقسيط يكون أغلى من بيع الحال. آه فسواء أقصطها كل شهر كذا وكذا أم إنه بعد شهرين مش نعطيه هو كم كاش بك بك كذا حال حال مش لكن المهم ما يفتارقوا ما يفتارقوا الا يكونوا متفقين على اش ماشي لانه باش ما يكونش بعد في النسبة في في في لا النسبة لا النسبة ماشي كل شهر لا دقة وحدة ماشي كيف بغينا نديرو داكشي نعم تذكر العصاره فيها دم محدده وما عرفتش شحال يكونش فيها الا كل ما تعطل يزيد الثمن داك السعر واش ترجع ليه والله اعلم <تكتبه> <تكتبه> تقلبوا <تصفيق> على شي حد السلاسه ان شاء الله مارس البنك غالبا تياخذ شي يومه ثمن ثمن قسم تكاليف الملفية تكاليف رأسية وهذه تكاليف رأسية هذه السباعية هي هذه النوع آخر مشي سأذهب له لأن أنا سأذهب حمل ضام حمل واحد ما نحنا ذاك فعلاً خلاص أنا البوق يضمر بنزاك ك كشارة وثمان ضامان يعني ثمان ما أعرف نعم هذا شركة من شلينا يلا نجار نجار هذا تصنع تسمع مش تصنع لك تصنع أما إذا مش تعاد تشريها هذا على آخر اخر غير اخياطه كاين شي يعني دي اونتي ديشيرت تكون ديشيرت واحد حتى وستين 80 على المخروط ما نهذا زايد غالبا نعم بالغيره ديون يعني ديون حتى فصناع الاخير يعني ونباس في وسط داك يعني مزيده ماشي هكذا يعني مزيده ما فيها تجاهل ما تمشي لنا خصيضه ما تنسب حد شخصي تعرفين اللي اللي اللي لا أصلا تشوف كثير من العلماء من قال العقد صحيح لكن هم آثمون قال لأنه هذا لم يدخل في صميمنا لكن قلنا نحن إن الأمر إذا كان النهي إذا كان لحق الله عز وجل يبطل رأسا علقوا الراجع في النهي ليقتض الفساد وإذا كان لحق آدم الإنسان فقلنا لا يبقى له الخيار إذا أراد أن يفسخه أو لا واضح أما إذا اذا الطرفين يدري الاصل انها بيع باطل حتى يقر الرا إذا اذا حاول بده كان يعني لو الخيار يعني يقرره في حالات معينة إذا كان الامر يرجع له الغرار من أجله هو ما كان بالنسبة للسؤال الذي ورد عن البنك الذي يكون وسطة بين البائع والمشتري هنا هنا فتوى للجنة الدائمة سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الجزيرة العربية قال اشترى رجل بضاعة من بائع واتفق معه على مدة للأداء شهر أو شهرين شهرا أو شهرين ووقع المشتري للبائع ورقة تسمى كمبيالة يعين فيها ثمن الشراء ووقت الأداء واسم المشتري وبعد ذلك يبيع البائع الكمبيالة للبنك ويسدد البنك قيمة الكمبيالة مقابل ربح يأخذه من البائع فهل هذا حلال أو حرام فأجابت اللجنة شراء بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم جائز وكتابة الثمن مطلوبة شرعا لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية أما بيع الكنبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ ويتولى البنك استفاء ما في الكنبيالة من مشتري للبضاعة فحرام لأنه ربا فحرام لأنه ربا واللجنة يعني هذه اللجنة الذي يفتي فيها في العادة الشيخ ابن باز وعبد الرزاق عفيفي رحمه الله والشيخ عبد الله بن حسن ابن قعود وقد يدخل معهم غيرهم والله أعلم كأن هذه كان السؤال يعني وقع عن هذه الصوره